لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن سوي بناءه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.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 Yunabahul insan yoma idh bima qaddama wa aqhar, bal insanu 'ala nafsihi bacirah, walau alqama hadirah, la tuperk bhih lisanak li ta'jil bih, inna 'alaina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 يَوْمَئِذٍ بَاصِرَةٍ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتم